نقرأ ما وضعه في تفسير سورة المزمل قال أثابه الله قوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا بين جل وعلا المراد من المقدار المطلوب قيامه بما جاء بعده بقوله نصفه أو انقص منه قليلا أي من نصفه أو زد عليه أي على نصفه وفي هذه الآية الكريمة وما بعدها بيان لمجمل قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك الآية وفيها بيان لكيفية القيام وهو بترتيل القرآن وفيها رد على مسألتين اختلف فيهما الأولى منهما عدد ركعات قيام الليل اثمان ركعات هو أو أكثر وقد خير صلى الله عليه وسلم بين هذه الأزمنة من الليل فترك ذلك لنشاطه واستعداده وارتياحه فلا يمكن التعبد بعدد لا يصح حدوده ولا يجوز تعديه واختلف في قيام رمضان خاصة والأولى أن يؤخذ بما السلف والمسألة الثانية ما يذكره الفقهاء في كيفية قيام الليل عام؟ هل الأفضل كثرة الركعات لكثرة الركوع والسجود وحيث إن أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد أم أن الأفضل طول القيام للقراءة حيث إن للقارئ بكل حرف عشر حسنات فهنا قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا نص على أن العبرة بترتيل القرآن ترتيلا وأكد بالمصدر تاكيدا لاراده هذا المعنى كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لا تنثروه نثر الرمل ولا تهذوه هذ الشعر قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة وقد بينت أم سلمة رضي الله عنها تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولها كان يقطع قراءته آية آية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين رواه أحمد وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه حين سئل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم قال صاحب التتمة أثابه الله قوله تعالى انا سنلقي عليك قولا ثقيلا معلوم أن القول هنا هو القرآن كما قال تعالى إنه لقول رسول كريم وكما قال سبحانه لقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون وكما في قوله إنه لقول فصل وقوله ومن أصدق من الله قيل ونحو ذلك من الآيات ولكن وصفه بالثقل مع أن الثقل للأوزان وهي المحسوسات فقال بعض المفسرين إن الثقل في وزن الثواب وقيل في التكاليف به وقيل في أثناء نزول الوحي عليه وكل ذلك ثابت للقرآن فمن جهة نزوله ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه الوحي أخذته برحاء شديدة وكان يحمر وجهه كأنه مذهبه وكان إذا نزل عليه صلى الله عليه وسلم وهو في سفره على راحلته بركت به الناقة وجاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان واضعا رأسه على فخذه فاتاه الوحي قال أنس فكان فخذي تكاد تنفصل مني ومن جانب تكاليفه فقد ثقلت على السماوات والأرض والجبال وأشفقنا منها كما هو معلوم ومن جانب ثوابه جاء في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض وحديث البطاقة وكل ذلك يشهد بعضه لبعض ولا ينافيه وقد بين الله تعالى أن هذا الثقل قد يخففه الله على المؤمنين كما في الصلاة في قوله وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وكذلك القرآن ثقيل على الكفار خفيف على المؤمنين محبب إليهم وقد جاء في الآثار أن بعض السلف كان يقوم الليل كله بسوره من سور القرآن تلذذا وارتياحا كما قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ فهو ثقيل في وزنه ثقيل في تكاليفه ولكن الله يخففه ويسره لمن هداه ووفقه إليه قوله تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا أي ما تنشئه من قيام الليل أشد مواطأة للقلب وأقوى مقيلا في التلاوة والتدبر والتأمل وبالتالي التأثر ففيه إرشاد إلى ما يقابل هذا الثقل فيما سيلقى عليه من القول فهو بمثابة التوجيه إلى ما يتزود به لتحمل ثقل أعباء الدعوة والرسالة قال صاحب التتمة أثابه الله وقد سمعت من الشيخ رحمه الله تعالى قوله لا يثبت القرآن في الصدر ولا يسهل حفظه وييسر فهمه إلا القيام به من جوف الليل وقد كان رحمه الله تعالى لا يترك ورده من الليل صيفا أو شتاء وقد أفاد هذا المعنى قول الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة وهكذا هنا فإن ناشئة الليل كانت عونا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على ما سيلقى عليه من ثقل القول قال المؤلف أثابه الله مسألة قيل إن قيام الليل كان فرضا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تفرض الصلوات الخمس لقول الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك والنافلة الزيادة وقيل كان فرضا عليه صلى الله عليه وسلم وعلى عامة المسلمين لقوله تعالى في هذه السورة إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك ثم خفف هذا كله بقوله فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن إلى قوله فقرأوا ما تيسر منه وأقيم الصلاة وآت الزكاة وأقرض الله قرضا حسنا وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم اجرا ولكنه صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا داوم عليه فكان يقوم الليل شكرا لله كما في حديث عائشة رضي الله عنها من قوله أفلا أكون عبدا شكورا وبقي سنة لغيره بقدر ما يتيسر لهم والله تعالى أعلم بهذا أيها المستمعون الكرام نصل إلى نهاية لقائنا آملا أن يتجدد اللقاء بيننا وبينكم وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته